لنا فيما جرى للرسول صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه دروس وعبر فلئن وقفنا ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة عما جرى يوم ا ل أ ح ز ا ب في الخندق وما استلهمنا من الدروس والعبر والفوائد ولا شك أ ن المسلمين ب ح ا ج ة إ ل ى مثل ذلك أ ش ي ر في هذه ا ل ج م ع ة إ ل ى ما جرى في الفتح في فتح م ك ة نجد أ م و ر ا قبيل الفتح و في أ ث ن ا ئ ه و بعده ف إ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان قد عقد اتفاقا مع أ ه ل م ك ة فوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم بوعده و عهده و لم يخلف وعده صلوات ربي و سلامه عليه و إ ن م ا كان ا ل إ خ ل ا ف من أ ه ل م ك ة من قريش ففيه د ل ا ل ة على أ ن المسلم يكون حريصا على الوفاء بالعهود كما جاء ا ل أ م ر بذلك في كتاب الله جل و علا أ و ف و ا بالعقود ثم إ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد فتح الله عز و جل له في صلح ا ل ح د ي ب ي ة فتحا عظيما فقد وضعت الحرب أ و ز ا ر ه ا ف أ س ل م خلق كثير و لكن مع هذا كان يبعث الرسول صلى الله عليه و سلم السرايا إ ل ى كثير من المناطق وفي ذلك درس وهو أ ن يستمر أ ه ل ا ل إ س ل ا م في قوتهم و أ ن ي ع د ا ل ع د ة حتى إ ن لم تكن حرب فليكونوا جاهزين لها فكان يرسل البعوث والسرايا وفي ذلك مزيد تدريب وفي ذلك رفع ل م ع نويات الجند وفي ذلك م و ا ص ل ة في كسب الحسنات والثواب من عند الله وفي ذلك أ ي ض ا صرف ل ل ن ا س عما ي ط ر أ م ن المشكلات بينهم ل أ ن ا ل ن ا س إ ن و ج د و ا فراغا و ق ع د و ا عن ا ل ن ا ف ع من ا ل أ ع م ا ل ما و ج د و ا إ ل ا أ ن يتكلموا في أ ن ف س ه م وبالتالي تجري بينهم الفتن فلذلك شغل الناس بالعمل بالعمل الصالح بالجهاد في سبيل الله ومن الفوائد أ ي ض ا أ ن العدو أ ي ق ن أ ن ا ل م د ي ن ة و أ ه ل ه ا قد بلغت مبلغا عظيما في ا ل ق و ة وهذا مقصود أ ي ض ا ل أ ن شعور الكافر ب ق و ة المؤمن تمنعه من ظلمه تمنعه من م ح ا و ل ة قتاله وفي ذلك كما ذكرنا من الفوائد والدروس ما يحتاج إ ل ي ه أ ه ل ا ل إ س ل ا م ثم إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أ ر ا د م ك ة ف إ ن ه لم يتكلم بذلك و أ خ ف ى الخبر صلوات ربي وسلامه عليه ولم يكلم حتى أ ق ر ب الناس إ ل ي ه حتى لا تستعد قريش وحتى لا يجري مالا تحمد عقباه ف أ خ ف ى امره ولمزيد إ خ ف ا ء لما توجه بعد ذلك أ ر س ل أ ب ا قتاده إ ل ى إ ض م يعمي على أ ه ل م ك ة فظنوا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غيرهم وهو ينصح القائد ب أ ن لا يحدث حربا وضرب له موعدا عند مدخل م ك ة وهذا أ ي ض ا كما سبق فيه من ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب ومن ت ع م ي ة ا ل أ م ر على من أ ر ا د النبي صلى الله عليه و سلم غزوهم خ ا ص ة و أ ن الله قد حرم م ك ة و ما أ ب ا ح ه ا إ ل ا س ا ع ة من نهار لرسول الله صلى الله عليه و سلم فعادت حراما كما كانت فلعله والله أ ع ل م أ ر ا د النبي صلى الله عليه و سلم الا يراق فيها دم و أ ر ا د أ ن يباغت اهلها وهو مع ذلك صلوات ربي وسلامه عليه لا ينسى ربه فدعا الله أ ن ي أ خ ذ اسماع أ ه ل م ك ة و أ ب ص ا ر ه م قال اللهم خذ سمعهم و أ ب ص ا ر ه م عنا اللهم خذ اسماعهم و أ ب ص ا ر ه م عنا فلا يرون الا عندهم ولا فلا يرون الا ف ج أ ة ولا يسمعون بنا إ ل ا عندهم وفيه أ ن المسلم مهما قوي في عدده وعدته فلا بد أ ن يكون مستنصرا بربه جل وعلا لا يغتر من كثره أ ي ه ا الناس لا تغتروا ب ك ث ر ة العدد أ م ا قال الله جل وعلا للمسلمين ويوم حنين إ ذ أ ع ج ب ت ك م كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا ولهذا يلتمس أ ه ل ا ل إ س ل ا م النصر من عند الله ولا يلتمس النصر من عند الله إ ل ا بطاعته إ ن ت ن ص ر ا ل ل ه ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م ذاك وعده المشروط بشروط فلا بد من العمل بها حتى يجد ا ل إ ن س ا ن النصر و حتى يجد ط ع م و ح ل ا و ة النصر ل أ ن ه كان على سبيل ا ل د ي ا ن ة و كان على سبيل قصد كسب الحسنات و الثواب من عند الله جل و علا إ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ع د جيشا عظيما لقتال أ و لفتح مكه ذكر بعض أ ه ل السير أ ن ه أ ع د نحو ع ش ر ة آ ل ا ف من الجنود وهذا جيش عظيم وهو مع ذلك يخفي أ م ر ه والناس في الطريق منهم الصائم ومنهم المفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعهم أ و ل ا ل أ م ر ولكنه فيما بعد رغبهم في الفطر حتى يكون ذلك أ ق و ى لهم عند م ن ا ز ل ة العدو فلما كان قريبا من م ك ة أ م ر ه م بالفطر وجوبا ل أ ن ه قد دنا اللقاء فلا بد من الاستعداد ب ا ل ق و ة فانظر إ ل ى استعدادهم بالصيام تقربا الى الله وهم يتجهون إ ل ى م ك ة البلد الحرام ليفتحوها لتعود والناس فيها على دين و إ س ل ا م لا على شرك و و ث ن ي ة فكانوا يتقوون ب ط ا ع ة الله وذكره ويتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ خ ذ و ن ب ا ل أ ح د ث ف ا ل أ ح د ث من أ م ر ه فلما دنوا من م ك ة أ م ر ه م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ن يفطروا ل أ ن ه أ ق و ى لهم في م ن ا ز ل ة عدوهم جرت أ م و ر دلت على ا ل ق و ة و ا ل ق ي ا د ة ودلت على صدق ا ل ن ب و ة إ ن حاطب بن أ ب ي ب ل ت ع كتب بعض إ ل ى أ ه ل م ك ة لما علم عند ا ل ص ح ا ب ة أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد م ك ة كتب إ ل ى بعض أ ه ل م ك ة يخبرهم بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم إ ل ي ه م و أ ر س ل كتابه مع ا م ر أ ة ف أ ر س ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير رضي الله عنهما و أ خ ب ر ه م ا أ ن ه م ا يجدانها في ر و ض ة خ خ و أ ن يخرجا الكتاب الذي معها هذا فيه من دلائل ا ل ن ب و ة ما هو ظاهر ا ل م ر أ ة في سفر من أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه و سلم ب أ م ر الكتاب ثم هي في طريقها من أ ع ل م ه أ ن ه م ا يجدانها في هذه ا ل م ن ط ق ة و أ ن الكتاب معها لم يتسرب خبره بعد هذا لا بد فيه من وحي و لذلك لما أ ن ك ر ت ا ل م ر أ ة أ و ل ا و قد وجداها في المكان الذي عين رسول الله صلى الله عليه و سلم وليس عند الناس من ا ل ت ق ن ي ة ا ل ح د ي ث ما يعرفون به مواقع الناس أ ن ك ر ت فشددا عليها تصديقا لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أ د ر ك أ ن ما قاله لا بد أ ن يكون صدقا وحقا وصوابا وهكذا موقف المؤمن من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إ ل ا التسليم والتصديق والقبول وليطرح حزازات النفس وشبهات من في قلبه مرض أ و أ ه و ا ء من في قلبه هوى و إ ن م ا عليه أ ن يسلم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما جاء من خبر وما جاء من حكم أ خ ر ج ت الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب حاطبا ما حملك على هذا ل أ ن الرجل بدري ليس من جنس المنافقين فيبعد في مثله أ ن يخون إ ن حاطب ا علم أ ن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم و أ ي ق ن من ذلك ويحب فتح م ك ة لا يبغض ذلك ولكنه أ ح ب ولم يكن من أ ه ل م ك ة أ ن تكون له يد عندهم ل أ ن من كان من أ ه ل م ك ة سيجد أ ه ل ه ويحفظون ماله ونحو ذلك لكنه لم يكن من أ ه ل ه ا ف أ ر ا د أ ن تكون له يد وعلم أ ن الله ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر حاطب ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أ ر ا د وما قصد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا إ ن ه قد صدقكم ولهذا م ح ت م ل من ا ل أ م و ر يستفصل فيه حتى لا يجري خراب وفساد يستفصل في ا ل أ م و ر ا ل م ح ت م ل ة بخلاف ما كان بينا ظاهرا واضحا لا خفاء به ف إ ن الحكم يتخذ ر أ س ا فمن استبانت ردته حكم بردته ومن احتمل, أو من احتمل في حقه ا ل أ م ر استفصل حتى يصادف الحكم محله وحتى لا يكون ظلم وحتى لا يكون لا ما لا تحمد عقباه فرسول الله صلى الله عليه و سلم سن بذلك ل ل ق ض ا ة أ م ر ا و هو أ ن ي ح ت ا ط و أ ن يتثبتوا ايها الناس لما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يريد م ك ة ضعفت عوامل الانقسام الداخلي و ضعفت عوامل ز ع ز ع ة الصفوف ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أ ر ا د م ك ة كان أ م ر اليهود قد انتهى يهود بني ق ر ي ض ة وبني النضير ويهود بني قينقاع وحتى الذين في خيبر قضى الرسول صلى الله عليه وسلم أ م ر ه م وكانهم اسياد المنافقين ب ا ل م د ي ن ة ولذلك انقطعت هذه ا ل ص ل ة فيمكن أ ن يعبر كما يعبر في هذا العصر أ ن المشكلات التي في الداخل قد ضعفت جدا ولم يبق لها أ س ا س وهذا مهم في القتال مع العدو أ ع ن ي تماسك ا ل ج ب ه ة ا ل د ا خ ل ي ة ولم يجد أ ه ل النفاق ف ر ص ة ليبثوا سمومهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك له صفات ا ل ن ب و ة و ا ل ر س ا ل ة له صفات ا ل ق ي ا د ة و ا ل إ م ا م ة مع ا ل ق و ة مع اللين و ا ل ر ح م ة فسير جيشا عظيما وعند مدخل م ك ة وزع الناس وقسمهم وكل يضيء ما عنده من نار ف أ ص ا ب الرعب أ ه ل م ك ة لما ر أ و ا هذه ا ل ق و ة ا ل ع ظ ي م ة أ ص ا ب ه م ما أ ص ا ب ه م فنتج من ذلك فتح يسير لم يجر ي فيه شيء يذكر من قتال ففتح الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم م ك ة وكانت منذ ذلك التاريخ عادت إ ل ى ا ل إ س ل ا م فصارت بلدا إ س ل ا م ي ا فلله الحمد والمنه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 و ا ل ر ح م ة من أ و ص ا ف ه صلوات ربي وسلامه عليه لم يدخل مزهوا متعاليا مفتخرا و إ ن م ا دخل ط أ ط أ ر أ س ه متواضعا صلوات ربي وسلامه عليه يوقن أ ن النصر من عند الله جل وعلا وتمثلت رحمته في أ ن ه قبل من أ ش د أ ع د ا ئ ه إ س ل ا م ه م قبل من أ ب ي سفيان وقبل من عبد الله بن أ ب ي أ م ي ة وقبل من رجال آ خ ر ي ن قبل منهم إ س ل ا م ه م لعلها لو كانت لغيره لوجد ف ر ص ة من الانتقام قتل من قتل في م ك ة وعذب من عذب يضطرح الرجل في رمضان م ك ة ويضرب وقتل من قتل ك س م ي ة وزوجها ياسر وعذب بلال وعذب من عذب هجر من هجر و أ خ ر ج من أ خ ر ج فخرج بلا مال ولا زاد عذب النساء والرجال منع الناس من الدخول في دين الله جل وعلا ليس هذا فحسب لما هاجروا تتبعوهم وحاولوا ا ل أ ذ ى وحاولوا التضييق وحاولوا القتال وحاولوا كل ما يستطيعونه من واد هذه ا ل د ع و ة ا ل م ب ا ر ك ة ولكن مع ذلك قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ س ل م و ا و أ س ل م من أ س ل م منهم وحسن إ س ل ا م ه وقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إ ن ه زجر من زجر ممن أ ظ ه ر خلاف ما أ ر ا د رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ه ا الناس إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتاله وفي فتحه ل م ك ة أ ن ز ل الناس منازلهم مع عداوتهم ك أ ب ي سفيان ف أ ع ل م الناس أ ن من أ س ل م و آ م ن فهو آ م ن و أ ن من دخل دار أ ب ي سفيان فهو آ م ن فنزل الناس منازلهم وفي هذا كسب لهم وفي هذا تمهيد لهم لقبول دين الله جل وعلا ا ف ه ك ذ يكون ا ل ق ا د ة ويكون ا ل أ ئ م ة إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل م ك ة يريد إ س ل ا م أ ه ل ه ا ولهذا ذهب إ ل ى ا ل ك ع ب ة وكسر مظاهر ا ل و ث ن ي ة فكان يشير إ ل ى الصنم صلوات ربي وسلامه عليه ويطعن فيهوي متحطما نعم نهى عن الشرك من أ و ل يوم بعث فيه ولكن امتدت يده أ ع ن ي التغيير باليد لما أ م ك ن ه الله عز وجل ولهذا يقول ابن القيم ر ح م ة الله عليه في إ غ ا ث ة اللهفان عن مصاعد الشيطان يقول إ ن الحكام و ا ل أ ئ م ة إ ن مكنهم الله جل وعلا أ ن يزيلوا مظاهر ا ل و ث ن ي ة والشرك فعليهم أ ن يبادروا بذلك استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لما مكنه ربه جل وعلا بادر إ ل ى تحطيم هذه ا ل أ ص ن ا م وهذه ا ل أ و ث ا ن وقد أ ر س ل في تتبع ا ل ه ة العرب الكبرى ف أ ر س ل إ ل ى ا ل ع ز ة خالد رضي الله عنه و أ ر س ل من أ ر س ل من أ ص ح ا ب ه ليزيل مظاهر ا ل و ث ن ي ة وكان الناس قد دخلوا في دين الله جل وعلا أ ف و ا ج ا أ ي ه ا الناس إ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل ي ة ما أ ج ا ر ت أ م ه ا ن ي رضي الله عنها ف إ ن ه ا أ ج ا ر ت و ا س ت أ م ن ت فاجاز النبي صلى الله عليه و سلم ما فعلت أ م ه ا ن ي رضي الله عنها وهكذا نجد أ ح ك ا م ا قصر النبي صلى الله عليه و سلم ا ل ص ل ا ة وهو ب م ك ة ت س ع ة عشر يوما ً والنبي صلى الله عليه وسلم يرسي دعائم الخير والدين و ا ل إ ي م ا ن وهو مع ذلك يبعث بعوثه صلوات ربي وسلامه عليه وفي هذا د ل ا ل ة ل ق ا د ة ا ل أ م ة أ ن يكون همهم هذا الدين أ ن يمكن لهذا الدين و أ ن يقووا ه ل ا ل إ س ل ا م ولذلك أ ق و ل ه ا أ ي ه ا الناس متى ما فرحنا بنصر ك إ ع ا د ة هجليج فهذا لا يعني أ ب د ا أ ن ا ل أ م ر قد انتهى خذوا الحذر أ ي ه ا الناس ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إ ن الحرب لم تنته ي بعد أ خ ش ى أ ن يصيب الناس فتور و أ خ ش ى أ ن يصيب الناس نوع إ خ ل ا د إ ل ى ا ل أ ر ض فلتستمر الجهود في ط ا ع ة الله جل وعلا لتبث ا ل د ع و ة في الناس لتمنع المعاصي التي هي من أ س ب ا ب ا ل ه ز ي م ة والخذلان ليمكن أ ه ل الدين و أ ه ل العلم و ا ل إ ي م ا ن أ ك ث ر في بيان الحق للناس ليدرب الشباب لتقوى ا ل ص ن ا ع ة أ ع ن ي حتى في ا ل آ ل ة ا ل ع س ك ر ي ة ليتقوى الناس في ذلك و إ ن كان ب ص م ت و إ ن كان في هدوء ل أ ن العدو يراقب و ل أ ن العدو ا ل آ ن في يده من ا ل آ ل ة ا ل ع س ك ر ي ة وعنده من المكر والضربات ا ل ا س ت ب ا ق ي ة وعنده من أ س ا ل ي ب الخداع والتضليل و إ ث ا ر ة الشر على الناس ب إ ع ل ا م ه م الكاذب المضلل وبمجالسهم في هيئاتهم ا ل ع ا ل م ي ة فلهذا يحتاج أ ه ل ا ل إ س ل ا م أ و ل ا إ ل ى نصر الله جل وعلا فوالله إ ن مكرهم ليزولوا ان كنا مع الله جل وعلا فوالله من كان الله معه فلن يخيب ومن كان الله معه ولو اجتمع عليه من في ا ل أ ر ض في أ ق ط ا ر ه ا كلها لن يضروكم إ ل ا أ ذ ا ه هكذا يكون ا ل أ م ر ثم عليهم أ ن يعملوا بشيء من الهدوء نعم عند رد بلد فليفعلوا من ا ل ق و ة ويظهر ما يظهر وفي خلاف ذلك أ ن يعملوا بهدوء أ ن يدربوا الشباب على القتال أن يستعدوا بتطوير آ ل ت ه م ا ل ع س ك ر ي ة أ ي يسعوا إ ل ى الاستغناء عما في أ ي د ي الكفار وبذلك خ ا ص ة في بلدنا السودان ننادي ب أ ن يتقدم الناس في ا ل ز ر ا ع ة في المقام ا ل أ و ل فيما أ ر ى و أ ظ ن حتى لو استصلحنا ا ل أ ر ا ض ي وزرعنا تمكن الناس من غذاء أ م ك ن ه م أ ن يعيشوا في أ م ا ن زمان ان إ شاء الله تعالى و أ م ك ن ه م أ ن يصدروا ف ح ا ج ة العالم إ ل ى الغذاء مقدمه على كل ح ا ج ة و أ ن يعنوا بصناعتهم في استخراج البترول في المعادن في سائر أ ن و ا ع ا ل ص ن ا ع ة عليهم أ ن يطوروا مناهج تعليمهم أ ع ن ي في هذه المجالات و أ ن يقووا ل ن ا س و أ ن ي ن ب ه الشباب إ ل ى أ ن أ م ر ا ل أ م ة أ و ل ى من أ م ر الخاصه نعم للشاب أ ن يحاول التعلم لغناه ولكن فوق ذلك لتتقوى ا ل أ م ة ولذلك أ ق و ل في وجود الاختلاط بين الجنسين في مؤسساتنا ا ل ت ع ل ي م ي ة يقل التحصيل ويقعد الهوى بالناس عن المطالب ا ل ع ا ل ي ة أ ن ا د ي ك غ ي ر من أ ه ل العلم والدين و ا ل إ ي م ا ن ب أ ن تلبس النساء خيرا مما نرى و أ ن يفصل بين الجنسين في قاعات ا ل د ر ا س ة و أ ن ي ن ب ه إ ل ى تقوى الله جل وعلا إ ن لم يتمكن ولاه ا ل أ م ر من ذلك فليمهدوا لذلك في وسائل ا ل إ ع ل ا م في خطب الجموعات في الدروس والمحاضرات و ل ي ب د أ و ا بمن لهم عليهم س ل ط ة م ب ا ش ر ة في الوزارات ونحوها ب إ ل ز ا م الناس بما هو خير وبرد السوء والشر عنهم ف إ ن ش ه و ة الفرج من أ ع ظ م ما دخل به الكفار علينا دخلوا علينا من أ ب و ا ب ك ث ي ر ة لكن يعلم ا ل ق ا ص والداني أ ن هذا من ا ل أ م و ر التي آ ذ و ن ا بها وهم قد صرحوا بذلك أ ن ك أ س ا و م ر أ ة غ ا ن ي ومرأة غانية تفعل في المسلمين ما تفعله وهم قد واصلوا في ذلك ولكن ا و ا في ذ ل و ل ك إلى الله وفيما نظن ونؤمل من خير أن اهل ل ل ا م م ت ك ى و ف ي الاسلام نظن ن و م من أن خير أهل ل إ إلى ع و د ة ج الى د ة إن شاء ا ل ل ه إ دينهم فنرى في فنرى العلم ش ب ب إقبالا ا ى ا ل ل ع و إ ق ب ا ل ا على ا ل ع ب ا د ة ونرى ك ث ر ة في المساجد ولكن نحتاج إ ل ى مزيد و إ ل ى تجفيف منابع الشر وما يؤدي إ ل ى السوء وما يؤدي إ ل ى الشر وما يؤدي إ ل ى الضعف وما يؤدي إ ل ى التفرقه وما يؤدي إ ل ى البعد عن الله رب العالمين أ ي ه ا الناس فتح الله م ك ة لنبيه صلى الله عليه وسلم وبعدها دخل الناس في دين الله أ ف و ا ج ا وجرى بعد ذلك من عام الوفود وجرى ما جرى حتى آ ذ ن الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذه الدنيا إ ذ ا جاء نصر الله والفتح و ر أ ي ت الناس يدخلون في دين الله أ ف و ا ج ا فسبح بحمد ربك واستغفره إ ن ه كان توابا إ ن نصرت أ ي ه ا المسلم ف أ ك ث ر من حمد الله وشكره وذكره وتسبيحه واستغفاره ليكون ذلك أ د ع ى لقبول ما جرى وليكون ذلك في مستقبل ا ل أ م و ر أ ن تمكن و أ ن ييسر لك ا ل أ م و ر تعرف إ ل ى الله في الرخاء يعرفك في ا ل ش د ة نصرت ف أ ظ ه ر ا ل ط ا ع ة واحمد الله واشكره تعرف إ ل ى الله في الرخاء يعرفك في ا ل ش د ة كما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله المسؤول أ ن يهدي كل مسلم إ ل ى سواء الصراط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 اللهم آ م ن ا في أ و ط ا ن ن ا اللهم آ م ن ا في أ و ط ا ن ن ا اللهم من أ ر ا د بنا سوءا اللهم من أ ر ا د بنا سوءا وفتنه و ش ر ف أ ش غ ل ه بنفسه اللهم و ج ع ل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز